بوك 2 87 87 87 مدالو دربيبس وادو 1 ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد Mums bija jāplei puķes. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا lūrūd. Mums bija jaus kopīgi dzīvoklis. لقد كان علينا أن نرتب El لقد مومس بي يا لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون بيومس بي هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتوره هل قد توجب عليكم ان تدفعوا الفاتوره يا مقص برئاي يس هل كان عليكم أن تدفع رس دخول هل قد توجب عليكم أن تدفع رسم دخول مسيا <سؤال> مقص سوودود هل كان عليكم أن تدفع غمة هل قد توجب عليكم أن تدفع غرامة؟ من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يعكمبي اجرية معيس من الذي كان عليه أن يذهب مبكررا لل البيت من الذي توجب عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت؟ من الذي كان عليه أن ياخذ القطار من الذي توجب عليه ان ياخذ القطار مس نغريبيام يلغي لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا Mēs <ميز> negribējām <نجربية نكوة زرت> لقد أردنا ألا نشرب شيئًا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئًا. Mēs negribējām traucēt. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Es <ميز نجربية نزعج> <ميز نجربية نزعج> <ميز نزعج نزعج> لقد اردت ان اتصل للتو بالتليفون لقد أردت أن اتصل بالتليفون اسكريبايو أن أطلب سيارة ان أردت سياره اجره اردت ان اطلب سياره اجره اسكريبايو أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت أظن أنك غريبية فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك أظن أنك غريبية رد أن تصل بالاستعلمات فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلات مع <تصفيق> تبي بسوت فكرت أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا